بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كاروهم أو وزنوهم مخزون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم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 انهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما علين كتاب مرقوم يشهده المقربون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 عينا يشرب بنا المقربون إن الذين أجربوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ آلُ الضَّالِّينَ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَضَالِّ يَنْظُرُونَ